اجن السلام عليكم الله يرحم الوالدين والنيويقين تاع حزانت تخبي في فاس برا يلا هو المعقول شوا ني غوالو وتشمتنا غ المدونه سيرنان قات المدونه سيرت بقنت وثلنا شوتشمتنا غ المدونه مره والنيويقين تاع حزانت غادي يخدم السرهين في مبروسي ونشوا غريبوا ترهينا في خمغه تصمار اما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 فنش نعمل سي دي وغياس حقن ستوب هذا يخد س meats ألف والني غي عدون أنتردين يخد خمسمية ألف مرات نغيد على حساب مرات نغيد بناظم موت الجيدس نعم ماذا؟ أش كوشن دروس أش كوشن سنة نحبس ما ش مرات قفيد بناظم أوت ماذا؟ أش نصطع مليون نحبس direct وخاص نشدي وميدار القانون اللي كيني اصحاب اني وا غاتجبطو بمينا شنو نمش الشارع ويتكبو خمسين أو. على الشارع ذا يا وشق ضه هو هوا كيغبو ملي جاتي شطيد ني تيشمرارين مين غيوقع ني بروسيا 50 دولو ني غاسي مارا تو غي معرغا وغاريش ني مارا توش بارا وغكش اشنو وياها كاس غالفوريان مليح الله يلا مليح واخر حسابة.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 أنني سأتمنع من علم الطموبين يغلق هذا غلا هذه وعشرين ألف وعلى ثلاثة نقاط في برمية هذا ما يجب أن يكون هناك فأنا أتمنى أنني سأتمنع يقع قليلاً للنظام هذا نقص لك سيد لا يجب أن أفهمك أنه لا يجب أن يكون في بوليسي لأنه عنده يغلق لأنه يتسهر أنه يجب أن يكون في بوليسي يجب يكون صوت إيه كارح نشرب عبروسين 28 ف 33.2 إن يومي تعجب سعر بيصير مغصرا رخبران يدورشني جمر ميمرو هذه صخشن زيت ميسكين الساق كيشن 60 بعيشوا بريثم أرزة يتقيثن دي الجيب يقاست موبين تزيت ميسك يتغلل مغاديز على بوليسي, بوليسي <تصفح> من الدقيا deze is de kans om te zien. Als je een persoon hebt, dan is het niet zo dat je een persoon bent. je een persoon bent, dan is het niet zo dat je een je bent automatisch. Je bent niet zo dat je Je dat ik zeg dat ik een paar keer in de tijd ben geweest. Ik alza. dat Het een paar keer in de een een de de ويش الارزا دار الريح في النيديسك بالشورنيو دار الريح فوق الله يدي سي سودن راني نص فليبا سي قاع الناس النشاط يكمريجس عفغث ميسي في القور وعرف سوسن هي احسن يويتر كوميساريان عليك مرتقصات ماشي جاري تجارهم ان القانون المدونه السر الله يعمرها سلعه يصباح ايشنا ماشي سويسرا واجي غنغدا في سويسرا كانت قانون مدونة السيد زمارس في قدس أمي سنسيدي ماذا أريد في سويسرا يربح ثلاثة أمليون فرانك ماذا أريد أن يقوم بسطوبة يأخذ ١٢٠٠ أعرف ما هو الشيء؟ أعمل من أجل المخيار يربح ٥٠٠ فرانك و كله يسوم ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ما هو الشيء؟ ما هو نغنشين عاد من أجل يغرقني بندو افقدهم